أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَفَّرُهُمُ الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يُنْفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيْفَاقُ وَالَّذِينَ يَصِمُونَ مَا أَنَرُونَ شيعوا غنوا ردهم ويقاتلون حساب والذين صدقوا وجه ربهم واقاموا الصلاه وانفقوا واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا علانيه ويدرون بالحسنه السيئه غنائك له العقب الدار جنة عدن يدخلونها ولم يصلح من آذائهم ولم يصلح من آذائهم وأزوادهم ودررياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما خبرتم تنعم عقب الدار. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن ينصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وتزري طول بالحياه الدنيا وما لحياه الدنيا في الاخره الا متاع ويقول الذين كفروا لاولاء ان زيد عليه ايات من ربه قل ان الله يغل من يشاء ولا يهدي اليه من اناب الذين تقم إن قلوبهم بالذكر لله ألا بالذكر لله تقم القلوب